بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحاب اجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدا وعزم على أمورنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم بارك فيهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير اللهم بارك فيهما وبارك وبارك وجمع بينهما بخير اللهم الف بين قلوبنا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 وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا وانعشنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين حيث كانوا ومن كانوا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اعز المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انا نسالك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله